وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعلاف وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 110. وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عابك العرضون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل النهار وكل في فلك يسبحون